بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايلاف قريش ليلات قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف ايلافهم رحله الشتاء فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الَّذِي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ارى الذي يكذب بالدين او الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدر اليتيم فذلك الذي ولا يحب على طعام المسكين ولا على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذينهم يراءون الذينهم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم